صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أظلم من مَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَعُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفسكم شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصروا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 وَإِذْ جَعلنَ الْبَيتَ مَ سَابَتَ لَِّاسِ وَأَمنَّ وَاتَّخِذُوا مِنَّ قامِ إِدُ رَهِيمَ وَهِدنَ إِلَ إبَ رَهِي مَ وَإسمماعلَ أَ قَهيرَ غَتَ للِطِفينَ وَعَكِفين للِطائفينَ وَعَكِفينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ۖ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر.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 إَِّكَ أَن تَ الععَزيِيزُ الحَكِيم وَمَ يَرغَبُ عَن مَِّتِ إذَهِي مَ إِلَّ مَن سَفِهَا نَفْسَ وَلَ قَدِ صقَفَنهُُ فيِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِيآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالعيل قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر